ثم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار في سجل وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل